عطر اللهم قدره الكريم بعرف شديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطاليب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله الثنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي لارتقاء لعلياه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطول القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرامية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبا ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فأعظم به من عقد تألقت كواكب الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تحسب العلاب حلاو قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد سؤدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسبه طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آبائه الأم جاد صونا لسمه ترك السفاح يصبهم عاره من آدم وإلى آبيه وأمه صرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدر في جبين عبد المطلب وابنه عبد الله